بوك تو أصم داست إدابت تسعة وثمانون تسعة وثمانون إمبراتيذ يادا الأمر واحد الأمر واحد أنت لين كسول كثيرا هل كنت غير هكذا انت كثيرا هل كنت غير هكذا تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا? Ti dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno. أنت تأتي متأخيرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا? أنت تأتي متأخيرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا? Ti se smiješ tako glasno. نسمي سي تاكو غلسنو أنت تضحك بصوت عالي هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عالي هل لا تضحك غير هكذا؟ تي غوريش تاكو غلسنو نه غوري تاكو غلسنو إنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا؟ انك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ تي بييش بريفيشه. نتي برايفيشه. انت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ انت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ ti pušiš previše. Ne puši تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ انت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Ti radiš puno. Ne كثيرا جدا. هلّ اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيراً جداً. هلّا هل اشتغلت غير هكذا؟ تي وازش تاكو برزا. ني وازي تاكو برزا. أنت تسير بسرعة عالية. هل صرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل صرت غير هكذا؟ Ustanite gospodine miller isha je se je muljar je se Miller gospodine miller žles je se je Millerr ežles ostanite sjediti gospodine miller epa želisan je se ابقى جالسا يا سيد ميلر استربيتس كن صبورا نجورت خذ وقتك كفاية خذ وقت كافيا ساچكيت يدا مومنت انتظر لحظة انتظر لحظه بوديت كن, كن حذرا كن دقيقا في المواعيد دقيقا في المواعيد لا تكن غبيا لا تكن غبياً